Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Ayya as-salatu Hayya as-salatu أي على الفلاح أي الله أكبر الله أكبر لا